بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و ومن اتبعه ده ثم أما بعد هذا مجلس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان هذا في ليلة الأربعاء السابع من رمضان العام الثامن والعشرين من بعد الأربعين ألف وخمسين. و. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام أحمد في الفقرة الثالثة والثلاثين انتهينا من الثانية والثلاثين هنبدأ إن شاء الله في فقرات الفقرة الثالثة والثلاثين ومن لقياه <تصفيق> كافر عذبه ولم يغفر له يعني أن أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فإن مويدهم النار لا خلاص لهم منها إنهم سبحانه وتعالى قضاء قضاء مبرما لا مر مرد له ولا رد ولا رد لقضائه أن من لقيه كافرا أو مشركا أو منافقا النفاق الأكبر أنه سبحانه وتعالى يعذبه العذاب الأكبر وأنه خالد المخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا جزاء وفقة ولا يظلم ربك أحد والعبرة بالخواتين يعني ليس كل ليس كل من ولد على الإسلام يشترط أن يختم له بالإسلام ولذلك يعني كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخشون أشد الخشية من سوء الخاتمة وكانوا يستعذون بالله من الكفر ومن النفاق ومن الشرك ومن سوء الخاتمة وأيضا جاء هذا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اقرأ ليس والرجم حق على منزله وقد أُحصنا إذا إذا اعترف أو قامت عليه بينه. وقد راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد راجمة وقد راجمة في هذا الأصل بيان شرعية الرجم رجم الزاني المخصن يعني قد عده الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أصول السنة وإن كان هو يعني في في أصله يعده من المسائل التي تتعلق بأبواب الفقه لما حدث من إنكار بعض أهل البدع لهذا الخكم الشرعي فدخل فيه في مناة الأصول الاعتقادية يعني يعني أنك تعتقد شرعية رجم الزاني المحصن هذا الاعتقاد قد خالف فيه أصحاب البدع من الخوارج ومن المواتزل. حيث أن الخوارج يعني من أصولهم الأخذ بالقرآن دون السنة ومن ينكرون الأحاديث الأحد ينكرون حديث الأحد. <تصفيق> وقد كان في أول الأمر نزلت آية الرجل والخوارج كذلك نعم وإن كان يعني في بعض طوائف الخوارج من لا ينكر حديث الأحد ولكن الخوارج الأوائل يعني أغلب طوائف الخوارج الأوائل كانوا ينكرون أو لا يأخذون حديث الأحد في العقيدة بخصوص ونزلت آية الرجم في أول الأمر تتلى من كتاب الله عز وجل. ثم نوسخت تلاوتها وبقي الحكم الشرعي كما ثبت هذا في الحديث الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولذلك بقي يعني الحكم الشرعي يوارف عن طريق السنة والخوارج ما أخذوا بهذا فيعني لم يثبتوا حكم الرجم بالسنة واعتبروا أنه قد قد نسخة من القرآن بالكليه تلاوة أيه حكمه ويعني من سمع عده أمة السنة أو بعض أمة السنة حكم الرجم يدخل في باب الاعتقاد أو في باب أصول الاعتقاد و... وعلى هذا يعني على هذا المنوال يعني ادخلت بعض المسائل التي في أصلها مسائل فقهية في داخل أبواب أصول الاعتقاد مثل ادخال مثل ادخالي حكم له الخفين لماذا أدخل في كتب الاعتقاد؟ لأن الروافد الشيعة يخالفوا في هذا ال هذا الحكم، فصار شعاراً للأهل السنة، وكذلك أيضاً يعني الاعتراف بحكم الرجم خالف فيه الخوارج والمعتزلة، فصار شعاراً للسلفيين. عن هاتين الفرقتين ليه؟ المبتدعتين و... ومن ثم ندرك خطأ من أراد أن يدخل ال... الاعتقاد بشرعية النقاب وشرعية إطلاق اللحية في أبواب أصول الاعتقاد في هذا الزمان حيث إنه أراد أن يدخل هاتين الشعيرتين ليس من باب أن قد خالف فيهما طوائف من أهل البدع ولكن خالف فيهما وسط المسلمين بسبب المعصية وليس بسبب الاعتقاد، آه واضح الفرق يعني أغلب من من من يحلقون لحاهم من من عامة المسلمين حلق اللحية البناء عن بدعة. من أن عن, عن عن معصية أضاف في الإيمان أو عن جهل بالحكم الشرعي، وكذلك النساء أغلب النساء التي لا لا يلبسنا النقاب أو لا يعني يرتدين الحجاب أو الخمار فعلنا هذا عن معصية عن, عن عن عدم يعني التزام بالحكم الشرعي من ناحية المخالفة اللي الشرعية. المبنية عليه على المعصية وليست المبنية على البدع، ها؟ فلذلك يعني لا يصح أن أن أن يتم إتخال اعتقاد يعني وجود اللحية ومشروعية النقاب في أبواب الاعتقاد، لأن لأنه لا يعني لا يعلم. فرقة من فرق أهل البدع خالفوا في في شريعة هاتين له أو في شريعة هذين الحكمين هذا بخلافه بخلاف حكم المسعى الخفيفين و ك وكذلك بخلاف الاعتقاد بشرعيت الرجل يعني وقد أُوتيَ القائل بهذا اتي من قبل اعتقادي هو وهو لما قال بهذا القول قاله ابناء انه كان انه اعتقد تكفير المصرع المعصي فمن ثم يعني جمع بين هزين من هذا الباب حيث انه اعتقد تكفير عصاة المسلمين من الذين يصرون على معاصيهم ها فلذلك اعتبر اعتبر وإن لم يصرح بهذا في خصوص هذه المعصية ولكنه صرح بعموم اعتقاده في هذا الباب أن كل من أصر على حلق لحياته يعد عندهم من من الذين استحلوا هذه المعصية هم نسمى يعد كافرا فعلى هذا أدخل هذه المسألة في الباب الإيه فيما لا هاي أغلب وصات المسلمين أصروا على حلق له ليس كذلك كذلك أغلب نساء المسلمين أصروا عليه على على على عدم الاعتراف بمشروعات النقاب جهلا أو, إيه؟ أو معصية أو شهوة يعني بعض النساء يعني بسبب جهلهم أو غلبة الجهل عليهم هم لا يعتقدون بشراية النقاب أساساً، يعني لا لا يعتبرونه من بين الأحكام الشرائع، وإن كان هذا الأمر بد بدأ يقل بسبب يعني انتشار الكلام في مشريعات النقاب فيعني الجهل بهذه المسألة قل، ولكن الغالب الآن على على, على هؤلاء الناس أنهم يعني وإن اعتقدنا. بأن النقابة من الأحكام الشرعية ولكنهم لا يرونه يعني واجبا عليهم ويصرون عليه على عدم الالتزام به من ناحية العملية فعلى يعني منهج هذا القائل يعني يعد هذا من الإصرار على المعصية التي تدخلهم في حيث المستحلين هم يسمى أدخل هذا في أبواب الاعتقاد، ولماذا خصها هاتين الشعيرتين أو هذين الحكمين ليه لغلبة المخلافة فيهم؟ ها؟ و... يعني يعني كما قال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. في لما اتبع. الشيطان في المسألة الأولى يعني جرّه الشيطان إلى إلى أخرى وهلوم ماي وهلوم ما جرى؟ الحجاب هو ها؟ هل توجد فرقاً فرق عن البدع؟ قالت بعدم شرعيت الحجاب <تصفيق> القائل بهذا؟ هم بعض أصحاب الشبهات من إيه؟ من أصحاب المعاصي لكن لا يوجد هذا شعار لا لا يوجد هذا كشعار من شعارات أهل البدع واضح الفرق ما بين الليه؟ ماذا؟ أيوه هذا هو لا يعد شعارا لفرقة ولكن أغلب من يقول بهذا هو من أصحاب الشهوات ليس من أصحاب البدع الذين عرفوا ببدعة وتميزوا بها عن بقية المسلمين ويعني الذي أظهر أنه قال بهذا من هذا الباب يعني ولم يقول بهذا لأنه مثلا غرفة مثلا فرقة معينة أو طائفة معينة بالقول بهذا وصار وصار شعارا لها مثلما عرف الروافد بالبإنكار مسحة كوفين، لكن قال هذا لإل غلبت هذه المعصية عليه هو هو عقال بهذا في تصريحي لأن أغلب المسلمين اللي أنا وقعوا فيه فهذه في المخالفة فأخذها من جانب المعصية ليس من جانب الإل بدع، ف... يعني الشاهد يا الله فيه. الرجم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أيضاً بكتاب الله ولكن نسخت الآية من جهة التلاوة وبقيت من جهة الحكم الصرع وقد بواب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود باب رجم المخصن وذكر تحت هذا الباب حديث علي رضي الله عنه وفيه أنه أتى بمرأة فرجمها ثم قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا يعني ذكر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وفيه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أتيه له برجل يعني اعترف اعترف بالزنا ففرج ماهو صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> وأيضا أخرج البخاري في موضع آخر وكذلك الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ماهو قالا قرأ عمر ابن الخطاب من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أنزل الله عز وجل في كتابه حكم الرجم و. وأخذ به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا من بعده فعقلنا هذا الحكم ووعيناه وعقلنا وتلونا آية الرجم وعملنا بها فلا يعني يأتين أات أو فلا يظن الناظر أن الرجم ليس من كتاب الله أو بنحو ما قال يعني رضي الله عنه تعالى وأرضى فهذا يدل أيضا أن عمر أن عمر رضي الله عنه فعل هذا أو قرأ هذا الكلام على المنبر إيزانا وإشعارا بأنه سوف يأتي بعد ذلك من ينكر شرعية الرجم وهذا حدث بالفعل وكان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يعني حكم بنسخ آية الرجم من ناحية التلاوة وأبقى حكمها ابتلاء لعباده يميز بين المتبع الصادق وبين الشاك المرتاب من أهل الأهواء الذين <تصفيق> <تصفيق> الذين ينكرون أو يتأولون سنة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ويطعنون في السنة في <تصفيق> يحدث لي التمييز ويح و, و... <تصفيق> ويتم التزيل بين بين المتبعين والمبتدعين هو يعني حتى لو لم تثبت آية الرجم التي نسخت فقد يعني ثبتت الأحاديث الصحيحة التي في أعلى درجات الصحة ها في البخاري ومسلم أنهم صلى الله عليه وسلم قد راجم، فدرج ما عيزن وراجع هذه المرأة التي جاءت تائبة إليه وقال صلى الله عليه وسلم يعني أنها تابت توبة لو زعت عليه على على أهل الأهل المدينة لو زعتهم. وفي رواية أخرى قال لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكس لغفر له لو تابها صاحب مكس لا لغفر له ولذلك. العلامة والتربية رحمه الله وتعالى ورحمنا وإياه في شرحيه هنا على أصول السنة ما يلي نقرأ هذا الفائدة ما هذا حكم الله وهذا حكم الله في للثورات والإنجيل والقرآن إن الأحكام التي وافقت فيه وأطرت في الشريعة وأقرت الشريعة الإسلامية حكم الرجل وهو مشروع في التوراة والإنجيل وفي القرآن نزلت آية ونسخ لفظها وبقي حكمها وحدث بذلك عمر الخطاب رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها وحفظناها وعيناها وحفظناها فقرأناها وحفظناها, وحفظناها وعيناها وأخذناها ورجم رسول الله صلى الله ورجم رسول الله ورجمنا بعده الله فأخشى أن يأتي قائم ويقول إننا لا نجد الرجل في القرآن فيضل لترك فريضة لترك من فرائِل الله نزلت في القرآن م. ما قال وحط الزاني وحط الزاني رجلا او امراه كان هناك اقرار او بينه او, كانت أو, كانت الحبل الح... أو كان الحبل او الاعتراف او كان الحمل او الاعتراف ليس كان الحبل أو الرجل يرجى مبينة بالشهود وهم الأربعة فإذا كانوا ثلاثة شهدوا عليه يقام عليهم حد القلب نعم يعني يشترط في إقامة حد الرجل أن يشهد أربعة شهود ودول أنهم قد رأوا هذا الرجل مع هذه المرأة في وضع الزنا وكما جاء في الحديث يعني <تصفيق> يعني المرود كانوا مرأو المرود في المكحلة، يعني لا شك في الزنا، يعني في تلبسهما بالزنا، وهذا يعد من إيه؟ من يعني من أعظم الأمور التي تميزت بها هذه الشريعة، أنها ليست يعني كهذه الشرائع وضعية التي وضعها البشر، يعني تترك صغرات في بعض الأحكام. يستطيع وكما قال رجال القانون الوضع أن يدخلوا من خلالها لتبرئة المتهم أو للحكم عليه ظلما لا الله عز وجل لا يعني ليس كمثله شيء وكذلك أحكامه الشرعية ليست كأحكام البشر ليست كحال أحكام البشر التي يعتريها النقص وتعتريها الثغرات فلذلك وضع الله عز هذه التشريعات المحكمة في الحكم على الزاني وفي الحكم على الرجل والمرأة بالزنا الذي يترتب عليه أن يحكم عليهم بالقتل بالرجم فاشترط أربعة شهود كما قال الشيخ هنا خفي صالح أكمل فلا بد أن يتوفر أربعة وأنهم رأوا هذا الرجل أتى هذه المرة ورأوا الميل في الحلم رأوا ذكره في فرجها صراحة لا تقبل منهم الشهادة إلا إذا كانوا أربعة وإذا كانوا المشاهدة وإذا كانوا المشاهدات يقينيات مستيقنة. مستيقنة, مستيقنة. رأوها بأعينهم مم. هذا صيانة صيانة للجلاء وصيانة بالأعراض نعم مم. قال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا, فإذ ب... لم يأتوا فإذ لم يأتوا فإذ لم يأتوا بالشهادات فأولئك أن الله هم الكاذبون نعم أو يعترف كما اعترف ماعز والغامدية نعم او يظهر الحبل من المرأة ويظهر الحبل الحبل من المرأة من المرأة. من المرأة فاذا ظهر الحبل فهو خير شاهد فالشاهد لا يغجم الا بنية اما, ب... إما اربعة شهود نعم. كما ذكرنا لكم واما ان يعترف الزاني نفسه اما ان يعترف الزاني نفسه رجلا أو مرأة نفسه. نفسه رجلا أو مرأة وإما أن يظهر, أن يظهر... أن يظهر... أن يظهر الحبل, أو الحبل وإما أن يظهر الحبل في المرأة فهذا حد الزاني المحصن والمحصن هو الرجل الذي تزوج مرأة بعقد صحيح وجاء في هذا النكاح فهذه هي الشروط يكون عاقلاً غير مجنون ويكون بالغاً غير صبي ويكون حراً غير عبد إذا كان عقباً أو أمةً ولو كان تزوج زواجاً شرائياً فإن حدهما نصف نصف حد الحر نصف, الحر. نصف حد الحر وهو الجنب يعني خمسين الرجم لا ينتصد لأن حتى الحر غير المقصن ذكر أن أنثى تعالى <تصفيق> أزانية والزاني فجذو كل واحد منهما قط جلده ولا تأخذكم ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله لا تأخذ في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فحد الرقيق على النصف بالحد الحر خمسين جلدا ولا رجم على الرقيق ولو تزوج زواجا شرائيا وبعقد صحيح ليس عليه إلا نصف حد الحر وهو خمسون جلدا قال صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب لقد رجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدروا اه لا هو يدي انا بالتاكيد فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. رجب وقد رجمت وقد رجمت وقد رجمت الائمه الراشدون نعم. مر الكلام على هذين الفقرتين نعم. وكما يعني ظهر لكم أنه يشترط في الرجل أو في المرأة التي اللذان يرجمان ولذين يرجمان ان يكونا مخصنين وما هو شرط الإحصان أن يتزوج الرجل المرأة بعقد شرعي صحيح ويبني وان يبني بها لكن مجرد العقد بدون البناء لا لا يجعله محصنا وكذلك أن يعني أن يتم ضبطهما في حال الزنا بالصورة التي بينت في كلام الشيخ الربيع يعني أن يشهد أربعة شهود عليه عليهما فإن شاهد سلاسة فقط يعني يقام الحد يعني إن شاهد سلاسة دول الرابع أو شاهد أربعة ثم راجع منهم واحد يقام حد القذف على الثلاثة فيجب أن يوجد أربعة شهود عدول يجتمعون عليه على الشهادة بهذا وهذا حتى لا تصير أعراض الناس ها في أيدي أصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات لو كان الأمر مفتوحا أو لو ترك الأمر يعني هكذا بدون هذا الضابط لقاما الأدعياء والذين يريدون أن يشوهوا أعراض نساء المسلمين أو أعراض رجال المسلمين ودعاوا على فلان أو علان هكذا أنه أنهم رأوه في حال الزنا ها ويأخذون هذا يعني تسلية لهم ولعبا ولكن لو لو عالم أنهم لو لو لو إيه لو, لو أنه لا يؤخذ أولًا إلا بقول العدول، فلن يؤخذ بقولي من كانوا ليس ليس عدولاً، وكذرَق أنه لا يؤخذ إلا بقول أربعة دون أن ينقص منهم واحد ولو علم وأنه لو ثبت أن أحدهم يعني تراجع عن هذا عن هذه هذه الشهادة، أو أن أحدهم قد كذب في هذه الشهادة، أن سوف يقوم علم حد القص. لفكروا ألف ماذا قبل أن يقدموا على مثل هذه الشهادة لأن حد القصف ليس إيه؟ ليس هينا فمن أجل هذا ووضع هذا هذا الضابط الشرعي المحكم حفظاً لكل الأطراف حتى لا يحدث يعني الخوض في أعراض المسلمين بغير إيه؟ بغير استحياء أو يعني خوف أو وجل وكما يعني قال أحد السلف إن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إنه ما من لم يرتضع بكتاب الله يرتضع به بالسلطان ومن أجل هذا وضعت هذه الضوابط الشرعية المحكمة يعني من أجل أن يعني يسود الأمن والأمان وأنت سودة الطمأنينة في مجتمعات المسلمين اكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. ماذا؟ سنة طمأن ما أبين الشيخ ربيع هنا؟ ليس عليه حد الرجل، عليه الجلد فقط يجلد يجلد يجلد خمسين ايه؟ خمسونة جلدة حتى إن كان محصنا نعم لأنه كما قال شيخ ربيه إن العلماء يعني كما قالوا بناء على الأدلة الشرعية إن العبد يأخذ نصف الحكم الذي على الخر وليس هناك تنصيف في الرجم فلذلك إيه فليس عليه إلا الجلد عبد السلام عليكم برات الحديث الله عليه السلام عليكم زلد أبا بكرة، أبا أن على على على على عمر بالقصبة لا أصفروه لا أدري الله تعالى له، هناك صلاة آخر. لا تقول لا لا تخص علي رضي الله عنه بالإمامة نعم لا. لأن هذا عضو شعارا من شعارات الشيعة الرافض قل أمير المؤمنين علي أقول أقول علي رضي الله عنه نعم كل دعاء كل دعاء مكتوب إلا بعض صلاة يعني أنا لا لا أحفظه ولا أذكر الحديث بهذا اللحظة لكن لازم يعني أنا أذكره وأحفظه أنه جاء في الحديث الذي حسانه الشيخ الألبنية رحمه الله تعالى أنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله لم الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة أو حسرة يوم القيامة هذا الذي أذكره أما هذا الذي أنت ذكرته الآن على, على حد علمي ما نا... ما أخلوه يصح، ويعني الأمر يحتاج إلى إلى مراجعة إن شاء الله تعالى. ال ااا الغامدية, الغامدية. مكسن لغفر له. المكس الضرائب هذه الضريبة. نعم المكوس هي الضرائب الضرائب ضريبة جمع ضر جمع وضريبة هذه الضرائب التي تؤخذ بغير حق من أموال المسلمين، نعم. إلا يعني استثنى من هذا بعض الرسوم التي قد يفرضها أولياء الأمر بعد أن يأخذ أموال الزكاة وأموال ال نعم والأموال التي تؤخذ من أهل الزمّة. ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الجزية هو الجزء الجزيه اللي بتاخذ من اهل الذن الذمه <تصفيق> فان ان وجد ان هذه الاموال يعني لا تكفي وهو يحتاج الى بعض النفقات الزائده فبعض اهل الاجازه ان يؤخذ ان ياخذ يعني بقدر معين ها حتى يصد مثلا حاجه الجيش الجهاد حتى يصد بعض الحاجات التي يحتاج إلى بيت مال المسلمين وهذه مسألة فيها تفصيلات يعني مذكورة في كتب الفقه يعني ليس هذا الموضوعها في البحث أو في التفصيل ولكن الشاهد أن الأصل في الضريبة التي هي المكس نتحرم ونتعد كبيرا من من الكبائر بدليل هذا الحديث طيب هذا لا يجوز لا يجوز إلا إلا إلا, إلا لمن تطرأني أن أن يخوض في هذا يعني لمن إيه؟ لمن مثلا يعني عنده تجارة وصار وصار يعني استمراره في هذه التجارة مرتبط مرتبطا بهذا وليس له يعني مورد للرزق إلى هذا الباب وما يستطيع أن يتركه فنقول له إن إن إن إن إن يضطر أن اضطر أن يفعل هذا الضريبة؟ لا لأن يجذب إن يضطر أن أن أن يدفع هذه الضريبة. ها؟ مش كأنه بيرد أداة التكرار كل سنة. ها نعم. فطبعاً ما فيش حد بيكرر التكرار حيي. اللي هو عنده فارس. <تصفيق> هذا زي من الأمور التي عمد بها البلوى. فيعني مثل هذه الأمور. يعني ما نستطيع نفتها فيها إلا تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم